بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد دار زاد المهاجر للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمه تقدم لكم هذه التلاوه العطره بروايه ورش بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الضوء